وَبَاوَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءَ لِلسَّائِدِينَ هُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُقَانٌ 117. فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها 118. قالتا أتينا طائعين 119. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها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 إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء رب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 وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَذَيْنَاهُمْ فَأَسْتَحْبُ الْعَمَى عَلَى الْهُدَا فَأَخَذَتْهُمْ صَائِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَّيْنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ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 وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنتُمْ وَلَكِنْ ظَنَنتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا من ما 114. وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين 115. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم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 وقال الذين كفروا لا تسمعون هذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون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 لهم في ابار الخلد دزاء بما كانوا بآياتنا وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين اظللانا من الجن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 117. ألا تخافوا ولا تعزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في العيات الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تجتهئ فتكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا من ما دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إن من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة اذفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي عميم وَمَا يُلَقَّا هَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّا هَا إِلَّا ذُو حَوْضٍ عَظِيمٍ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ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 إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَن يُرْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءوا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لا يَأْتِي الْبَاطِلُ مِن بَيْن يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ تَزِيرُ مِن أَكِيمٍ حَمِيدٍ ما يقال لك إلا ما قد قيل مِنْ من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا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 Maez, la yasamır insanı dua el-akhir, ve بعد ظل أمسته لا يقول أن هذا لا يقول أن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولا رجعت إلى ربي إن, لي إن هُلَ الْعُذْنَى أَلَا نُنَبِّئُكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّن عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا أَنعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَحْرَضَهُ وَنَأْبَ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُودُ عَائِنَ عَريضٌ أُلَّا رَأيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِدِّ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَنْهُ وَفِي شِقَاقٍ بعيد تنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أَوَلَمْ يَكْفِي بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَجِيْدٌ. أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِذْيَةٍ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إنه بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٍ